من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم تر الذين بد Ələdiyiniz üçün لَنَهْنَا وَلِي تَنقُرَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً t fake there ان اامَنُوا يُقِيمُوا صَلاَةً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لنقوا مما رزقناهم قضي أيها في <تصفيق> أيها فَأَنْقَرَ جَذِي مِنْ السَّمَأِ نَسْرِقُ لَن نَقُمْ وَأَنْقَرَ لَن نُفُنْ كَلِذَيْنِ فِي بَحْرِ بَقْرِي أَمْرِي وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا جُنُبًا يَعْزُبُنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ صلى <تصفيق> الله عليه